ربهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا الى اله وفي وفي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 تجعلون لهم أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رأسا من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها Yeah. Summer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 فَهُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَئِن شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عاد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 حقا ننهم القول في امم قد خلت من قبلهم في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والرب لعلكم تغيبون فلمذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزا قوم فيها دار الخلد جزاء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 وأبشروا, وأبشروا بالجنة التي كنت تبعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم وَلَكُمْ وَلَكُمْ في ولا السيئة ادفع في التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وري الحميد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 وَسِيُّذُونِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فإن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ وَالنَّهَارِ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 فَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 بِالرَّحْمَنِ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا, لقالوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ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 كَرَّتُمْ بِهِ مَنْ أَظَلَّ في مَنْ هُوَ فِي شِخَافٍ بَعِيدٍ سَنُرِيْهِمْ آيَاتٍ أَفِي الْأَفْقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يتبين لهم أن أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا